بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين فَغَرَّهُمْ فَلَا يَغُرَّكَّ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ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 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُم مّنْ صَلَحَ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 ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا فتنتنا واحييتنا فتنتنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بان انه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير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 وأنذرهم يوم الازفة الى القلوب لد الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعيون وما تخفي الصدور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 شاهر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابنا الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال فَالْمُوسَى وَلَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُبْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ حِسَابٍ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ يقولون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالب اتيم الرب بكم وان يتكذبا فعليه كذبه وان يتصدقا يصبهم بعض الذي يعذكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كلا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الابض فمن ينصرنا من شرينا الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دق قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم العباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التنا دل يوم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 سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كان في العون الا في تبا اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا جزاء الا مثلها ومن عمل صالحا سَتَرَى كُرُون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله سَتَرَى كُرُون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما كرو وحاق بألي ان يتحاجون في النار فيقول الضعفاء اولئك الذين استكبروا اننا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد الَّذِينَ يَتَّحَجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم لخزنة جهنم ادعو ربكم يخفف عنا يوما ادعو ربكم يخفف عنا آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى موسى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 عن بسيط لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللاسين قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 All right.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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا شُنْذُكُمْ سُمَّنَ تَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى من إِنَّ اللَّهَ أَن يَصْرِفُونَ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 انَّ بل بَلَم نَكُن نَدعُو مَن قَبْلَ شَيْءَ كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكُمْ فِيهَا دْنَكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمَتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّ مَا نُرِيَنَ كَمْ ضَلَّ الَّذِينَ عَدُّهُمْ مَوْتًا وَفَيْنَا كَفَائِدِنَا يُرْجَعُونَ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 تهزئون فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سن تالله التي قد خلت في عزاده وخسر هنالك وخسر هنالك الكافرون